بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس قويت إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا الأشجار طلت وإذا الأشجار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب وإذا الصُّخُورُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّخُورُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وإذا, وَإِذَا الْجَحِيمُ, سعرت وإذا الجحيم سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَحْبَرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا أَحْبَرَتْ أُقْسِمُ الجوار الناس والليل إذا عصس والليل اذا عصس والصبح اذا تنفس, والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة عند ذي العرش مكين. مضايًا ثم أمين مضايًا ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وما صاحبكم مهنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه وما هو على الغيب بغني وما هو على الغيب بغني وما هو بقول شيطانه رجيم وما هو بقول شيطانه رجيم فأنت تذهبون, فأن تذهبون إن هو إلا ذكر للعالم. إن هو إلا ذكر للعالم. لمن شاء منكم أي يستقيم. لمن شاء منكم أن يستقيم وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ